Agužu bilahe min al-shaytān al-rājīm. Bismillāhi r رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنًا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن منك انك كنت تقيا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 لِنَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرُهُم مَّقضِيًّا فحملته فانتبذت بمكانا قصيا فاجا اهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Fanadá, mýna, tachtiha, ale tachzani, kvadrdžá, جَعَلَ robu, který tachta, který zaríná. Uhuzi, ileji, ki, bí, džizajn, nachleti, tu sapi, pa, aleji,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 قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت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 Qoul al الذي فيه ما كان لله أي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 INNA NAHNU NARISUL ARDA WA MAN ALAIHA WA ILAYNA YURJA'UN WAZKUR FIL KITABI IBRAHIM INNAHU KANA SIDDIQAN قَالَ ID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 يا abety لا buddhishe impon, in shape on a kenelir 제�ira která يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال dy is it terror Carmen said q لم car je وهجرني منيا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَوْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّةٍ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ وأدعو ربي عسى ألا أَكُونَ šaqliya, fālam a'tza luhum, wama yabdūn min dūn Allāhi waḥbna luhu Isḥaq waYaqūb, wakullā j'alna nabiya waḥbna luhum min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 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 Auláiká al-lazín a an مِنَ la hála hála آدَمَ hála hála hála ...mén zurí-yěte آdeme... ...woměn, měn,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 لا jas فِيهَا لَغْوًا la ruan illa salama, hola humris buhum fi ha bukota u arashiya, til kel janna وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوفِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن دينيا وكم أهلكنا قبلهم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 كلا سنكتب ما يقولون ونمد لهم من العذاب مدا ونرثهم ما يقولون ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم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 تَخِذَ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم الذيَّنَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَُ لَ مَُّحمَُد فَإِنَّ ماَا يَسَّرنهُ بِلِسَانكَ للتُبَشّرَ بِهِ المُتَّبِينَ وَتُم ذِرَ بِهِ قَملُد وَكَمْ